حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَصْلِحُوا الْمَعِيبَ إِنَّ قَوْلَكُنَّ تَجِدُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءُ مِنْ لُبَدٍ أُلْقِيَ عَلَىٰ كَفِّهِ لِيُرِيَهُ مُشْيَتَهُ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِئْ وجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في الرعون قالوا إن لنا لا أجر إن بين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى ان ما انت تلقي وان ما انكون نحن الملقين قال الق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 يكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين